علم التجويد كثيرة يعني اللي ينظر في الوقت الحالي للكتب اللي موجودة في مؤلفة في علم التجويد حيلاقي يعني كتب كتير قوي قويا يعني يعني باب واسع جدا في التأليف كتب علم التجويد ناس كتيرا مؤلفة فيه ولكن يعني كل كتاب ممكن تجد فيه مسألة معينة الكتاب اجاد فيها وبعض المسائل التانية لم يعني لم يحالفه التوفيق لكن كتاب غاية المريد كتاب جميل كتاب يعني حوى كثيرا من مسائل علم التجويد وضمن الكتاب كثيرا من مسائل علم التجويد فهو ككتاب كتاب جميل وكتاب كويس في مادة التجويد مكتب يعني لحد ما سهل يعني نفوش الصعوبة ترتيبه كويس والشيخ عاطية يعني من الناس اللي اللي عندها إتقان في علم التجويد والقراءات فالمتقن في مادة يجيب فيها يعني هو طبعا الإدادة ديت من عند الله سبحانه وتعالى التصريق من عند الله سبحانه وتعالى لكن كلما ازداد إتقان العالم في مادته كان أحسن في كتابتي يعني كتابة تبقى يعني يوضح المسائل توضيح جيد وبيعرض المسائل عرض جيد وبيصل العلم للناس فبداية قبل أن نشرع في الشرح لابد من مسألة مسألة أهمة جدا لا تقل أهمية عن مسائل علم التجويد وهي مضطبطة بها بل تعد أهم من مسائل علم التجهد مسألة أداب حامل القرآن مسألة <تصفيق> <تصفيق> ديات مسألة مهمة جدا لأن كثيرا والأسف الشديد من حملة القرآن يحصل انفصال بين ما يقرؤون وبين ما يحالون بيحصل انفصال يا الله، يحصل انفصال واضح جدا بين سلوك حامل القرآن وما يحمله من القرآن فلا بد من يعني قدمنا سريان نتكلم فيها عن أدب حامل القرآن يعني حديث عبد الله بن سعود حديث موقوفا على عبد الله بن سعود يعني حديث حديث عالي جدا ويدل على أخلاق معينة لابد أن يلتزم بها حامل القرآن وإن كان ليس شرطا يعني ولكن يعني يدل على إن حامل القرآن ليس كغيره من الناس يعني لما تكلم عبد الله بن سعود يعرف ببكاح والناس يضحكون ويعرف بليله يعني قيام الليل والناس ينامون وهكذا الكلام ده كلام مهم التطبيق العملي, التطبيق العملي للقران كاخلاق وكسلوك اهم كثير جدا من مساله قراءه القران كتطبيق عملي في التجويب يعني القران كتطبيق عملي ذو تطبيقين تطبيق عمل في التجويد في القرآن نفسها التلاوة حسن التلاوة وجودة التلاوة تطبيق عمل في في المعاني والسلوك وأحكام القرآن نفسها صحاب رضوان علي الله عليهم لم يكثر فيهم حفظة القرآن ما كانش فيهم كتير حافظين القرآن ولكن كثر فيهم من يعملون بالقرآن بل كانوا جميعا يعملون بكتاب الله عز وجل وما فيه وثبت عن اكثر من واحد من الصحابة عن حزيفة وعن عبد الله بن عمر وكثير من من الصحابة انه ما كان يتعدى العشر ايات حتى يعمل بنا فيها ثم يجاوزها الى غيره فده امر مهم فلازم التنبيه على ذلك في البداية لابد من معرفة ثقل ما تحملون القرآن يعني لابد أن يظهر أثره على العبد وده في في حمل القرآن خاصة وفي المسلم صفى عمّة إن لابد أن يظهر أثر القرآن على سلوك العبد لأن مشكلة كبيرة جدا تعاني منها الدعوة صفى عمّة ويعاني منها الملتزمون صفى خاصة إن انفصال كبير واقع بين الـ ما يعلمه العبد وما يعمله في انفصال كبير جدا وقع ومشاهد إن هو كمعلومات يعرف العقيدة كويس يعرف الفقه كويس يعرف كل حاجة معرفة جميلة جدا ويحفظ القرآن حفظا جيدا ولكن في التطبيق العملي أخلاقه سيء سلوكه سيء تعامله مع الناس سيء فسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر أن الدعوة بالقدوة الدعوة بالسلوك تؤتي ثمارها وتؤثر في الناس أكثر بكثير جدا من الدعوة بالكلام يعني المثل الشهير عملوا شخص في ألف شخص أفضل من إيه كلام ألف شخص في إيه شخص يعني لو واحد بس بس عمل عمل يعني بسلوك واضح وبثمت وأخلاق عمله ده حيؤثر في كثير من الناس أكتر بكتير مما ألف واحد يكلموا واحد فده ربنا سبحانه وتعالى أخدره فلابد من انتباه المثالة بيك إن لابد من انتزام واتباع هادي القرآن في صلوك والأخلاق والمعاملة الناس دي مثالي ومن أفضل الكتب في ذلك كتاب الإمام النبوي تجيان في بيان أدب حامل القرآن هذا كتاب جميل جداً هو الإشكال بس يعني إن للوقت الوقت الوقت معانا مش هنقدر نتوسع فيه قوي لأن مفروض زي ما أنتم عارفين أن الكتاب كله يخلص خلال إيه خلال كم واحد تمام فإحنا مش مش حب في إمكانية نحنا نحاول نتوسع بعيدا عن الكتاب لكن كتاب مهم كتاب مهم جداً ولا بد إن الإيه إن الناس على الأقل لخلص تقرأ أي كتاب في أدب حا من القرآن للإيه لل... للعمل وليس للعلم فقط يعني بيقرأ عشان ينفذ اللي فيه مش عشان يعلم وزيادة علم زيادة العلم لا شك ان هي لها فضل ولكن لما يزيد العمل لابد من إيه. فضل اكبر ني مسألة مسألة ثانية يعني نتكلم مقدمة سريعة كده عن هذا العلم علم طبعا وتطوره ونشأته يعني في بداية آآ... عهد النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام بعد أن يتلقى جبريل من الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه من جبريل ويقرأه كما أقرأه جبريل عليه السلام ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه كما أقرأه جبريل عليه السلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع قراءة جبريل عليه السلام ويعلمها للصحابة ثم أخذ الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة الفاظ القرآن وكلمات القرآن وكانوا يؤدونها كما سمعوها إلى من بعدهم فلم يكن هناك في تلك الفترة حاجة لم يكن هناك في تلك الفترة حاجة إلى علم تجويد أو تدوين قواعد في معرفة كيفية القراءة وتحسين وتجويد القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم كما أقرأه جبجيل عليه السلام ثم هم يقرؤون على من بعدهم بنفس قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن هناك حاجة لتدوين قواعد لمعرفة كيفية القراءة ثم تتابع الزمان وتفضل الفتوحات وكان السبب لنشأة علم النحو أو علم اللغة العربية فقواعد هو هو نفس السبب لنشأة علم التدوين سبب نشأة علم نحو تسع الفتوحات وتسعة رقعة البلاد الإسلامية ودخول كثير من الناس في دين الله سبحانه وتعالى وكان ممن دخل في دين الله عز وجل كثير من العجم الذين لا يعلمون لسان العرب. كلامهش عربي. ما رحهش عربي. فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وأسلموا لله سبحانه وتعالى وقرأوا القرآن تعبدا لله عز وجل كما هو عند المسلمين. فكسراء في اللغة وفي القرآن اللحن يعني انت تخيل واحد اجنالي ما يعرفش عربي تمام؟ وبيقرأ القرآن حقرأه ازاي؟ لا شك ان قراءة الغير العربي للقرآن هتبقى قراءة يعني مش منضبطة حتى لو تعلم لو تعلم العربية بصورة جيدة يعني تبقى قراءاته القرآن ايه؟ قراءة غير منضبطة فلذلك قام بعض اهل العلم على خلاف بين علماء القراءات والتجويد من هو أو اول من الف في علم التجويد ولكن الاكثر جمهور على ان اول من الف في علم التجويد هو الخليل بن احمد الفراهيدي رحمه الله فاحتاج الناس لتعلم قواعد واسس ضبط الصحيحة الصحيحه الخليل كان فقر نظام فخليل ابن احمد طبعا من ائمة اللغة المشهورين جدا وكان اماما مبرزا في اللغة يعني امام خليل بن احمد آ... آ... امل علم لم يزد على ما دوانه في ذلك العلم احد الى الان سطرا واحدا علم العروض وعلم القصير يعني علم العروض ده خليل ابن أحمد هو اللي أنشأه، هو اللي دونه هو اللي حط قواعده. إلى الآن من زمن خليل ابن أحمد رحمه الله إلى الآن، فش حد بيه، مش حد زاد عليه، مش حد حط حاجة زيادة على علم العروض من أيام خليل ابن احمد فدرس سبحان الله يعني، وكان في اللغة علم علم كبير جداً من من أهم قواميس اللغة قاموس العين للخلي بن أحمد. دا من أهم قواميس اللغة. فالمهم يعني خلي ابن أحمد كان علم لغوي بارع وكذلك كان عالما بالقراءات يعني ما كانش عالما باللغة العربية بس فجه الخليل بن أحمد على يعني على مذهب الأكثر أنه أول من دون قواعد طبعا قواعد علم التجويد قواعد استقرائية يعني استقرائية يعني القواعد ديت هو يستمع إلى ثم يضع له قاعدة لان هو مش قواعد هو بيخطوه بعد كده يتطبق لا ده هو جابها من من القراء اصلا هي قواعد استقرائيه لذلك قد تجد ان من القواعد ما له ايه بعض الشذوذ وده مش حبه شذوذ لان الاصل في القراءة ايه السماع ده الاصل اللي لابد ان نرسي قواعده ونتفق عليه من البداية ان الاصل في القراءة السماع تمام يعني هتجد واحنا ماشيين ان في بعض القواعد تلاقي لها ايه حاجات خارجت عنها يعني العلماء طبعا علماء القراءات وعلماء التجويد بيحاولوا ان هما يجدوا تبرير منطقي او تعليل منطقي ليه للخلاف ده ان ليه القاعدة طبقت هنا وشازت هنا فيحاولوا يجدوا تبرير او تعليل منطقي قد تجد التبرير ده منقوط بقاعدة بموضع تاني بنفس المسألة فترجع للاص بطول ان الاصل في القراب ايه السماع السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدها الصحابة كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تواترت إلينا بنفس نفس الكيفية فالقراءة كما قال أهل العلم القراءة سنة متبعة فالمهم في زمن الخليل بن أحمد حصل فتحات تسعة رقعة الدولة الإسلامية ودخل الناس في دين الله فوجا وكان من دخل في دين الله كثير من العجم الذين لا يحسنون لسان العرب ف كسر اللحن في كتاب الله عز وجل كان السبب ده اصلا في البداية كان سبب جامع القوان في زمن زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كسرت الفتوحات وطبعا طبعا كسرت كيفيات اداء التلاوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما اقرأ اصحابه اقرأهم بكيفيات مختلفة اللي هي تعرف الان باسم ماشي. فكان كل صاحب قراءة يخط من يلي يعني يجي يقرأ واحد معينة وقرأ تاني بقراءة تانية يقول له لا انت غلط وده يغلط ده وده يغلط ده وكانت ختنة فأشار أهل العلم من الصحابة على عثمان بن عفان يعني يجمع عن القرآن كله في في مصحف واحد ويحرق جميع المصاحف ويوزع نسخة من هذا المصحف اللي هو معروف دلوقتي باسم الرسم العثماني وزعوا عليه سائر الأمصار حتى لا يحصل اختلاف في كتاب الله عز وجل كما حصل في الانجيل وفي التوراة فالمهم ان كان سبب بداية التدوين في علم التدوين هو كثرة اللحن بسبب دخول من لا يتقنون لسان العرب في دين الله سبحانه وتعالى فكثرة اللحن في كتاب الله عز وجل فاحتاج الناس الى ضبط قواعد علم التدوين واستمر الحال الى ويجب إلى أن وصل أبي بكر إلى أبي بكر ابن مجاهد وهذا غير مجاهد ابن جابل بتاع التفسير هذا عالم كان اسمه بكر ابن مجاهد وهذا أول من جمع السبعة في كتاب يعني هو جاب كتاب وعمله في القراءات السبعة السبعة اللي هما موجودين دلوقتي اللي هما المعروفين القرآة السبعة الموجودة لمشارة دلوقتي هو توالى التأليف في علم القراءات والتجويد أنت جاء الشاطبي رحمه الله كان قبله الداني أبو عمرو الداني رحمه الله ألف في كتاب التيسير كتاب اسمه في اسم التيسير ألف الكتاب وجاء الشاطبي رحمه الله اختصر كتاب التيسير في قصيدة الشاطيبي المشهور وجاء بعده كثير والتأليف في في القراءات طبعا كثيرة لكن اللي احنا يهمنا اللي احنا هنوصله في الاخر في التجويد لكن القراءات طبعا فيها تأليف كثيرة واللي ألف في القراءات كثير حتى وصل بعض بعض العلماء زي الهوذلي كتاب سماه الكامل في خمسين قراءة هذا كتاب قراءات العشر والأربعين المكملة لها هذا كتاب لواحد اسمه الهوذلي الكتبه الكامل 50 قراءه على اي الاحوال يعني اللي وصلنا له وصلنا دلوقتي 10 قراءات متواتره ما الكتاب ما وصلش لنا واللي وصل لينا اللي نحكم عليه بالتواتر اللي اتفق عليه العلماء بالتواتر اللي هم العشرة ال10 اللي وصلنا من القراءات كلها من السبعه احرف اللي قرى بها النبي صلى الله عليه وسلم 14 قراءه ده اللي وصل لينا كل اللي وصلنا 14 قراءة منهم 10 متفرقه واربع قراءات شاذة ماشي لكن لم يصل ايه باقي القراءات التي ذكرها الهذلي المهم ان جاء بعد ذلك الشاطبي كما قلنا وعلف الشاطبيه في القراءات السبع ثم جاء بعده لمام محقق في هذا العلم الإمام بن الجذري محمد الله محمد, محمد, محمد بن محمد بن محمد بن علي بن الجذري ده كان من عمه المحققين في هذا الباب واتوفي في القرن التاسع 830 الف في التجويد ابن الجزريه اللي هو مشهور والف القراءات الف الدره المضريه، في القراءات الثلاث المرويه ده تكمله للسبعه بتوع ابن الشاطبي كمل بهم العشرة وقلف كتاب اسمه النشر في القراءات العشر ده في القراءات العشر تمام وبعد الإمام من الجذري طبعا يعني كان في بعض التأليف ممكن لكن مش كثيرة كتأليف مهمة يعني طبعا التأليف زي ما قلنا في الأول في في التجويد كتيرة جدا لكن مش ملهاش إيه القيمة العلمية اللي, اللي تذكر بها بعض التأليف ممكن زي الآخر مثل تحفظ الأصفال بتاع الشخص سليمان الجنزوري رحمن الله وبعض التعليق في في التجويد ولكن المهم ان احنا وصلنا الى هذا العصر وليس هناك احد يضيف على ما قدمه العلماء الوائل زيادات كبيرة لها كبير وزن يعني وان كان في تحريرات تحريرات معناها ان مثلا ممكن يذكر قصيدة زي خطبيه مثلا او في طيبة النشر اللي بتاعت ابن الجزريه او اي قصيدة يذكر ان في مثلا ايه وجه نقارن القراء بكذا التحيرات معناه انه يفرع بقى الاوجه ديت ويجيبها مع بعضها يعني مثلا ان لما يجتمع لحفظ مثلا مد منفصل ومد متصل في نفس الموضع يعمل في ايه مد المتصل قد ايه والمنفصل قد لو اجتمع لورش مثلا اماله في الذوات الياء مع مد بدل مثلا ده يعمل في إيه وده يعمل في إيه وده يبقى مقدار وأديه ده مهم يعني إنه هو إيه كيفية أداء الأوجه في القراءة ماشي فوصلنا كمقدمة سريعة كده عن التدويد والقراءات التدوين علماء القراءات لهذا العلم طبعاً اللي إحنا هندرسه الكتاب اللي إحنا هندرسه ده في رواية حفظ عن عاصم من طريق الشاطبية يعني عن في القفل الدهية كده عن الكتاب من طريق ايه؟ الشاطبية اللي احنا هندرسه على طريق الشاطبية طبعا في طريقين كبار لإقراءات كلها طريق اسمه طريق الشاطبية اللي هو القصيدة الشاطبية تأليف الإمام الشاطبية رحمه الله ماشي وده اللي هو اختصار كتاب ايه؟ بيصير لأبي عمرو الداني ماشي؟ والطريقة الثاني اللي هو طريق طيبة النشر، اللي هو طريق الامام من فاللي إحنا حندرسه هنا طريق الشطبي، لأن طريق الشطبي أسهل جدا من طريق اللي. طيب هو طريق واحد والمسائل فيه مش متسرعة وسهل. تمام المصاحف اللي موجود حاليا عندنا على طريق مضبوطة على طريق اللي، على طريق الشطبي. فاللي إحنا حندرسه ده شاء الله كمقدمة سريع برضو عن مثالة القراءات إن, إن القراءات نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث صحيح مسلم عن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن نزلها بحرف واحد يعني طريق أداء واحدة كويس. فاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى قراءه جبريل الصلاة على سبعة أحرف فقالت سبعة أحرف دي خلاف كبير من قبل العلمي يعني سبعة أحرف مقصود بها إيه؟ واللي اختاروا كثير من من المتقدمين والمتأخرين كلام الإمام الرازي إن سبعة أحرف يعني سبعة أوجه للإله بالأداء سبعة أوجه للأداء تمام وأما الكورة في الكتاب حنقرأ إن شاء الله ده اللي, اللي عليه أكثر العلماء يعني هي سبعة أوجه للأداء وبالزيادة اللي بنحلف بتجهير الفعل بالأفراد وال والجمع تذكير والتأنيس وهكذا. مهم من نسارد اختلاف القراءات إنه هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القراءات أو أزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بأحرف مختلفة تيسيرا على الناس وتيسيرا لقراءة إيه لقراءة القرآن ناسي؟ فاللي ورد إلينا من هذه القراءات زي ما قلنا أربعة عشر قراءة. منها عشر قراءات متواتره واربع قراءات سوداء عشر قراءات ب اه تمام ثلاث قرارات غير السبعه بيطلعوا روشين ما حصلش بص احنا دلوقتي عندنا عشر قراءات متواترة شروط القراءة عشان تبقى قرآن قالها ايه إيه الإمام الجعري في طريقة النشر قال وكل موافق وجه نحو وكان لفاسم احتمالا يحول وصح إثناءا هو القرآن في هذه الثلاثة الأركان هل كل موافق وجه نحو يعني وافق وجه من ذل اللغة لا تمام ولو وجه ضعيف تمام لأن الأصل القرآن يقعد عليه علم اللغة تمام يقول موافق وجهها نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي يعني يوافق رسم ايه رسم المصحف العثماني تمام ولو في بعض ايه في بعض ايه المصاحف مش كلها يعني مثلا مصحف المكي كان فيه ايه موضع سورة التوبة الموضع الوحيد اللي ايه تجري تحتها الانهار صح؟ ده الموضع ده في القراءة ابن كثير بزيادة منه تجري من تحتها الانهار تمام ده يوافق الاسم العثماني في إيه؟ في المصحف النبكي كويس مصحف الشامي مثلا قرأت ابن عامر دمشقي رحمه الله عنده ايه وقالوا اتخذ الله ولده في... في موضع صورة البقرة تمام ده ما عندهش واو قرأت ابن عامر بحذف الواو قالوا اتخذ ايه الله ولده زي موضع صورة يونس ايه ما احنا قلنا يوافق المصحف ولو في بعض ايه في بعض المصاحف مش كلها المصحف الشامي كان مرسوم بدون الورق ماشي كده فيوافق الرسم العثماني نعم اهو كان في مصحف الايمان اللي هو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ده كان موجود عنده واللي هو بقى موجود عند حفصه رضي الله عنها بقى عند وفاهه عثمان رضي الله عنه وبعد كده في مصحف فيه مصحف المكي ممكن تجيب فيه كلمة زائدة على باقي المصاحف مصحف الشامي تجيب فيه حرف زائد على باقي المصاحف المهم انه يبه موجود في ليه في مصحف من المصاحف ما ماخرجش عنها لو خرج عنها كلها يبقى دي القراءة دي مش بطاطرة مش قرآن تمام والذيادة والحذف موجود في كذا قراءة يعني مثلا عندك في قراءة نافع وابو جعفر في عندهم ايه ويقول الذين امنوا بتاه الصوره اكل أه... الذين امنوا هؤلاء أولا... بتاعه التوبه فقل الذين امنوا هؤلاء الذين اقسم بالله دائما انهم معكم في واو محذوفه قراءة نافع وابو جعفر يقول بتاعه التائده قصدي أه... في دي من غير واو اقراها نافع يقول الذين كمان يقول الذين الذين معكم تمام؟ فواجه الحذف والإصداد تمام؟ ده غير مبحث الحذف والإصداد في التجويد ده موجود في القراءة ده وجه من اللجوه إنه ممكن تجد حذف أسود لكن المهم إن الكلمة الزائدة دي تبقى موجودة في مصحف من المصحف الوطناني لا هو ده مش مش مبحث لغوي. وي إنه نبحث إن فيه حرف زائد. مش مبحث لغة عشان نقول ان هو مكتوب على لغة القريش يعني هو لغة قريش حقروها تحتها وغير قريش حرام من تحتها لا المسألة مش مسألة لغوية تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة وقرأ بهذه القراءة فديد وينك في المصحف ولم تدوم في ايه المصحف الثانية المصحف الماكي كان فيه من تحتها داخل المصحف ما كانش فيه ناشي الشرط الثالث توطر الثلاث ماشي، كان ابن الجزر يعبر عنها بصحة السند وصحة إثنادا هو القرآن ولكن اشترط العلماء تواتر السند لأن القراءات الأربع الشزة دي صحيحة السند يعني الأعمش له قراء شز الحسن الباصري له قراء شز يحيى اليزيدي له قراء شز الأعمش ده كان شيخ حمزة كان حمزة بيقرأ عليه تمام قراءة حمزة ايه قراءة متوترة سبعية تمام ايه يعني مش متوترة ما زادش متوترة وممكن ما تتبع مش موافقة يعني ممكن اتبع في مواضع فيها مش موافقة التلاثة اللي بعد السبعة متوترة الفرق ان السبعة دول جماعهم ابو بكر بن مجاهد في كتاب السبعة وما كانش جاب التلاثة التانيين فجي ابن الجزري جاب سانيد المتوترة للقراءات التلاثة دي وكمل بيعليه ونكمل ديها السبعة. ده ونعاش قراءات متوترة. فالقراءات كلها متوترة. ايه? دي ايه? ايه اللي دي احرف دي قراءات? لا لا لا لا. كلام ده خطأ. ده كان بعض العلم قال ان المقصود بالاحرف السبع هي القراءات السبعة. كلام ده خطأ طبعا. مش مسألة أسانيدي يا أخوانا مسألة إن اللي جمع جمع السبعة دول بس ما ممكن يبقى فيه قراءات قراءات لنبي صلى الله عليه وسلم وما وصلت ماش وطبق غير السبعة وعلى فكرة السبعة دول ما هم الصحابة ولا تابعين ده متأخرين يعني الوحيد اللي, اللي أدرك الصحابة كان ابن عامل رحمه الله كان ميت في سنة حاجة وعشرين سنة ثمانية وعشرين أظن فده الوحيد اللي أدرك الصحابة مش الصحابة كلهم كمان ده أدرك أبو الدرداء وكان عريفا لابي الدرداء عريف يعني لو حلقة بيقعد بيقرأ فيها ويرجع يقرأ على أبو الدرداء، تمام؟ فبنعمل ده أكبرهم سناً وكان إيه؟ أدرت بعض الصحابة يعني لكن القراء السبعة يعني ما همش من الصحابة ولا حتى من اللي ولا حتى من التابعين فالمسألة مسألة إن اللي جمع جمع السبعة دور ما ممكن إبقى فيه ناس أتقن من عاصم ومن نافع ومن حمزة والناس ديات وما توترش سند الخراب بتاعتهم بدليل إن لحظة إن... بدليل ان ابو بكر اللي الهوذى اللي جمع خمسين قراءة اه لا شك ان فيه معضاه ممكن يبقى مش متواتر لكن على الاقل يعني حيصف له من الخمسين قراءة دول عشرين قراءة مثلا تلاتين قراءة وعشرين شزة بس القصد ان اللي وصل لنا السبعة دول والتالة دول العشرة دول خدت بالك هم دول القراءات بس لا القراءات اكثر من ذلك بكثير ولكن ما وصل الينا هم ايه هم العشرة دور والأربعة الثانيين ولكن لم يتوفى فيهم الأركان الثلاثة التي ذكرها ابن الجزر رحمه الله فكانت من القراءات اللي ايه الشذب أصحاب الصلة من القراءات الاتنين من السبعة وواحد من العشرة أصحاب الصلة اللي هم قانون دواية قانون عن نافع وقراءة ابن كثير وقراءة ابو جعفر دول أصحاب الصلة قراءات في عندك نافع ده لو رويين. لو قانون واش ماشي في بعد نافع بن كثير نافع طبعا قرات المدينه كان مدني يعني في المدينه المنوره وفي بعد كده ابن كثير ده من مكه ولو راويين البزي وقنبل بعد كده في الثالث ابو عمرو البصري من البصره كان له راويين الدوري والسوسي وبعد كده في ابن عامر ده كان دمشقي شامي ولوريين هشام وعبد الله بن زكوان وبعد كده في عاصم مس عاصم طبعا القراءه بتاعتنا عاصم بن النجود فتح النوم مش ضما وده لوريين طبعا حفص ووشاض بعد كده في حمزه حبيبي البيات. وده كان له روين برضو. خلف. وخلات. مم. وبعد كده في الكفاية. كفاية لأ. السبع اللي انا بقوله بدور قراءات. اللي اتنين اللي بعملهم بدور روايات ببقى. كفاية كان لهو ابو الحارس. اه. كفاية لهو روين الح... ابو الحارس. وايه? والدور. الدوري برضو اللي هو بتاع ابو عمر اللي فوق هو هو وفي بعد كده العشرة بقى بقى العشرة ابو جعفر طبعا التلاثة اللي تحت بعض عاصم وحمزة وكتاة دول كانوا كوفيين ابو جعفر ده كان مدني اردو من مدينة ده كان شيخ نافع ابو جعفر يزيد بن القعقاء رحمه الله ده كان له ابن وردان اذن جمال. وبعدهم يعقوب ده بصري من بصرة كان له رويين رويس وروح وبعد كده العاشر اللي هو خلف اللي هو روي حمزه الأول ده كان له قراء مستقلة قرأت خلف العاشر وده كان له رويين إسحاق بدري كل روي من دوله إيه وطري إيه ولكن كوش بيقرأ بروية روس وورش عن نفسه روس. لا. لا لا. كان يقول عيون العيون الكوش. من غير الف ولا ما عيون الكوش من غير الف ولا. الناس. ال كل راوي له طريقين. ده من طريق الشاطبيه طريق الطيبة كل راوي له طرق كتيرة جداً يعني في, في, في الطيبة نجمع 980 طريق الشاطبية الكل راوي طريقين حوالي عشرين لا مش عشرين حيب واربعين طريق انهم عشرين روي عشر طرقات ده الواجب في الرواية الواحدة اه أو في الطريق الواحد البلو ممكن وجهه اداء كده وكده زي مثلا ايه لا مش وجه في المذهب وجه في القراءه غير وجه في المذهب الوجه في المذهب ده خلاف تضاد مش تنوع لكن الوجه في القراءه خلاف تنوع يعني الوجه ده صحيح والوجه ده صحيح زي خلاف القراءات ده خلاف تنوع مش خلاف تضاد يعني زي مثلا حفص يقرأ ضعف وضع سنت الروم ماشي يقرا بالوجهين ضاد وضاد فتح الضاد وضم الضاد يقرأ مثلا بالسين والصاد في مواضع تمام وجهي يقرأ اه ينفع كده وينفع كده بس في وجه مقدم ده في خلاف بين العلم واكثر مش اكثر اللي انا لهم كلهم من علماء القراءات التجويد بيقولوا ان ده ممنوع والوحيد يعني اللي في امر شويه من الجذري وقال ان ده اذا كان في باب التعليم هيبقى لا يجوز لانه حبه تلبيس في القراءه واذا كان في باب القراءه المستقله هيبقى عيب في الصناعه يعني عيب في الفن في التجويد نفسه التجويد يعني لكن كتير من من علماء التجويد يقولوا ان إن ده لا يجوز لانه من باب التجويد اسمه التركيب التركيب يعني يعني يجب حتة من الرواية على حتة من الرواية دي فده قالوا انه لا يجوز لانه ما هو مطالب مراعاة قواعد التجويد مطالب لمراعاة قواعد القراءات ماشي يقرأ بالرواية كامل؟ انك ما يركبش طيب ما نقدرش نقطع بحاجة يعني ما نقدرش نقول إن, إن, ان القراءات دي كلها حرف واحد او حرفين او ثلاثة لكن نقوله ان الاحرف السبعة في القراءات كلها ممكن العرضة الاخيرة اللي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بها كثير من القراءات تمام؟ وثبت قراءات معينة هي اللي منها اللي وصل لنا العشر اللي وصلونا تمام فممكن تكون ال الاحرف السبع موجودة في القراءات كلها ممكن يكون حرف مش موجود في بعض القراءات، لكن مهم ان, ان القرآن اللي موجود دلوقتي هو اللي اللي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عرضه لجبريل عليه السلام. اه? ينفع ده انت مش ينفع بس ده انت يجب عليك انك تعتقد كده ان الخرآن كلام الله سبحانه وتعالى ايو نعم هو ثبت بالتواتر ان الخرآت دي منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم صح؟ ده ثبت ثبوت متواتر يعني ثبوت قطعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه القراءات. تمام؟ تب قرأها من مين؟ نجيب رعاية ودبريل أخذها من الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله، تمام، كلام بعض العلم متقدمين، زي مثلاً الإمام الطبري كان بيقول على على قراءة هذا جعفر تقريباً على ما أذكر، والقراءة ثنيجة قبيحة يعني، فده يقصد باب إن هو اختيار أبو جعفر، ولا يقصد طبعا إيه نسبة القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الطابرة عمره ما قول كده هو يعلم ان القراءة دي ايه متوترة فهو ظنا من الامام الطابري رحمه الله ان ده اختيار لعبو جعفر وان ممكن تكون بعض الحروف دي لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده قال له الكلام ده لكن احنا ثبت عندنا ثبوت بالتواتر ان القراءة دي ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام فالمعنى لابد انه ايه يصرح لمعنى حسن يعني حسنا بالظن بالناس دي تمام مثلا لما الامام احمد بن حنبل يقول ان هو يكره قراءة حمزة يعني يكره قراءة حمزة ممكن يقرأ يكره حاجة معينة مثلا التطويل مثلا ان عنده المتصل 6 حركات والمنفصل 6 حركات طبعا حاجة طويلة تمام؟ فلما يبدأ كل حاجة 6 حركات كده زي ورش مثلا هو ورش وحمزة عندهم المد 6 حركات في كل حاجة ورش كمان عنده البدل 6 حركات يبقى ايه؟ يعني حيقرأ أي واحدة حياخد فيها زمن ويبالك لما يبال بدل ست حركات ويبال المنفصل ست حركات ويبال المتصل ست حركات ويبال المد اللازم كمان ست حركات يعني لو قراء فيها أنواع المد كده خلاص يعني ايه يحتاخد زمن طويل فممكن يبقى يقرأ يعني يكره من هذه الجهة انه هو تطويل على الناس مثلا لكن ما ينفعش انه يقول يكره القراءة وهي قراءة ثابتة عن نبي صلى الله عليه وسلم ماشي فالمهم يعني ان ايه ان سبب الاختلاف في القراءات هو ايه زي ما احنا قلنا كده ان القراءة النزل بحروف مختلفة تيثيرا على النزل لهجات القبائل كانت تختلف فكان ممكن يقطيع القراءة بلهجة معينة ولا يقطيع بلهجة اخرى ناشي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه مثنى الجمع بواو يعني مثلا اصحاب الصله هيقولوا سراط الذين انعمت عليهم بواو وهم ديه حركتين يعني ماده طبيعي غير المغضوب عليهم ولا الضالين ففله بالنين من الجمع بس مش اي مين الجمع بواو في ماصله كان ابن كثير بيقرأ كده وجعفر بيقرا وكده ووجه القلون بال, بال... الله <تصفيق> تبارك النبي صلى الله عليه وسلم استزاده فزاده الى سبع تعرف يعني هو جبريل قرأ بالكيفية دي. وبنص حنات على قال القرآن بالكيفية ودبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى وأنزله على النبي صل الله عليه وسلم بهذه الكلفية. فهو ربنا اللي, اللي قرأ يعني اللي تكلم بالقرآن بهذه التجويل مهم بعد كده بعد ما تكلمنا عن مقدمة سريعة كده عن التجويل والقراءات نتكلم عن مبادئ علم التجويل طبعا كل علم له عشرة مبادئ كل فن مبادئ عشرة قول يا حسون قول فن مش عارفهم من لعرض عارف البيت بيتكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان كل فن له مبادئ عشره <تصفيق> <تصفيق> حد والموضوع ثم الثمره فائده نسبه والواضع والحكم الاستمداد والحكم الشارع ومسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن, ح... ومن عرف الجميع حد الشرف فايه اي عشر مساحل مش بتكل عشر <تصفيق> هو اتصل بك قول له ماشي قول له عندي في البيت بقى بجبوله جدا مبادئ اي علم تعريف العلم موضوعه الثمرة منه وضع العلم ده نثبته للعلوم هو من علوم من اي نوع من علوم حكم الشرع في تعلم هذا العلم يستمدده يعني بيستمد القاعد بتاع تبنين فائدة العلم المسائل اللي بيحوي اللي بيحويها هذا العلم تمام؟ كل ده كل ده مبادئ أي علم فعلم التجويد تعريفه طبعا التجويد في اللغة التحسين طيب قبل من نتكلم عن عن مبادئ علم التذيب نتكلم ان قلنا ان احنا هندرس روايه حفظ عن عاصم من طريق الايه الشاطبي وعرفنا مين هو الشاطبي تمام الشاطبي توفي في القرن السادس سنه 590 وكان كفيف الشاطبي كان كفيفا بحمد الله يعني شوف العلم ده سبحان الله الشاطبيه ديات من اصعب بحور الشعر. بحر بحر طويل. تمام? بحر الطويل. لأ ما بتعلقش بحر مش راح لك يعني بحر الطويل بقى ايه? شغلانة كبيرة. المهم يعني انه ايه? ايه? ايه? اه في الاضاع المدرسيين شعر بحر طويل. البحر بحر الطويل هو الشعر طبعا على بحور. تمام? فبحر الطويل ده من اصعب البحور. ومع ذلك سبحان الله والله يعني اللي يقرأ الشاطبية فعلا اتقان اتقان عالي جدا مع انه قملها من حفظه يعني هو ألفها نعم لا لا بعده ده شاطيبه ده شاطيبه تاني شاطيبه التاني كان شاطيبه الغير ناطي بتاع الموافقات ده متأخر عن الشاطيبه بتاع القراءات شاطيبه التاني ميت في القرن الثامن اولان سبعمية وحاجة فده ده واحد وده واحد تاني خالص القاسم من فره اه اسم اندلس كان من اندلس ففره اسم عجمي اسم عجمي فالمهم يعني ان ده طريق الشاطبية وحفظ هو حفظ من بن ابن المغيرة الاسبي الكوف. كان الكوفة من العراق يعني كان ربيبا لحفظ كان ابن مراطي يعنى كناته ابو عمر ابو عمر حفص ابن سليمان الاسدي الكوفي وكان الشاطبي يقدمه في الاتقان قال او حفص وبالاتقان كان مفضلا، وان كان شعبة مقدم في الرتبة انه اعلى منه رتبة في الشاطيبي يعنى لكن كان مقدما في الاتقان حفص حفص قرأ نعم خضيم في الرتبة يعني هو قبله في الرتبة ف في, في, في ربة الترتيب يعني ان ذكر شاب قبل حفص يعني في ترتيب في الشاطبية كده ده اللي يوضع في القراءات لما تيجي تقرأ بالقراءات بتراي الترتيب ده يعني يسموه ترتيب رتبة ده مقدم في الرتبة هو هو عمله كده انا ما أعرفش على أي اساس وأظن ان هو كان في ترتيب في في المدن مثلا حط المدينة الاول وبعدين مكة وبعدين الشام وبعدين الكوفة معرفش ترتيبه ايه وسألت اخ ما قال لي مفيش ترتيب معين يعني هو ذكره كده زي ما ايه تيسر له في النظلم فجاب النظلم عاجه كده يعني فمليش ترتيب معين يعني المهم حفظ ابن ابن سليمان ده قرأ على مين على عاصم ابن ابن النجود والنجود قلنا بلايه فتح النون مش بوماه مش ابن نجود لأ ابن النجود اه النجود على خلاف بين العلماء هل هو اسم ابو عاصم ولا كنيته فده خلاف بين العلماء والمهم ان اللي وصلنا عن عاصم مش ترجمه كامله لان ما حدش عارف اذا كان ده اسم ابوه او هو كنيته او كان له اسم ثاني المهم كني عاصم ابو بكر ودي كنيه صحا برضو الراوي عن عاصم و عاصم بنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عاصم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبي عبد الرحمن السلمي على أبويد مكعب وعفان بن عفان على ابن طالب وعبد الله بن سعود وقرأهم كلهم على من على النبي صلى الله عليه وسلم فده سند عاصم ب بالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي. عاصم ايضا قرأ على زير بن حبيش عن عبد الله بن مسعود بس ده كان طريق من كان روايه شعبه رواية شعبة من, من طريق زير بن حبيش عن عبد الله بن مسعود اما روايه حفص كان ابو عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب و ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا عاصم كان كوفي مقدمة مقدمه سريعه بس في علم التجويد قلنا مبادئ تعريف علم التجويد التجويد في اللغة التحسين تمام وتعريفه اصطلاحا طبعا الكلام ده كله هو موجود موجود في الكتاب احنا بنعمل مقدمه سريعه كده عشان ايه الشويه اللي في الاول دول نختصرهم ونبدأ في المحكمه على طول يعني عشان عشان الوقت ال... تعريف التجويد اصطلاحا ان هو علم يبحث في في كلمات القرآن من جهه الاداء كيفيه كيفيه الاداء و تقو تتحسين لي تحسين الكلام والقراءة ناسي موضوع موضوع علم التجويد طبعا معروف كلمات القرآن تمام كلمات القرآن الكريم من حيث هو حيث تحسين القراءة وكيفية القراءة وكيفية الأداء وثمرة علم التجويد طبعا الثمرة والفائدة حيبي في شرف بسيط بينهم ان ايه ثمرة يقصد بها الثواب دنيوي والفائده المحصله اللي هيتحصل بيها على من دراسه العلم ده او العكس المهم يعني ان هما الاثنين الخلاف بينهم في كده اللي هو ايه الثمره الاخرويه تمام اللي هي الفائدة اللي هتحصل له للشخص يعني اللي هيدرس هذا العلم أو اللي العكس هي اللي الفائدة وان الفائدة هي اللي هي الثواب ماشي فعلى أي حال الفائدة من دراسة علم التجويد هي إيه هي صيانت القرآن الكريم عن اللي عن اللحن والخطام تمام طيب وضع علم التجويد الوضع الأصلي لعلم التجويد هو من النبي صلى الله عليه وسلم باش كده وضع قواعد علم التجويد العملية هو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي أما قواعد علم التجويد العلمية هو زي ما قولنا خليل ابن أحمد رحمه الله لكن القواعد أصلا مرساة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم تمام لكن اللي حطها في صورة بقى قواعد ونظمها ونظرها وخليها قواعد وقصص كده تدرس يعني هو إيه؟ خليل ابن أحمد لكن الأصل من اللي وضع قواعد العلم العملية اللي, اللي أقرأ النسب الكافية دي هو من النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة علم التجويد هو علم العلوم الشرعية والاستمداد استمداد علم التجويد طبعا من من كلمات القرآن وان كان في بعض العلماء بيقول ان التجويد ايضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطبق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث اقرب التجويد برضو لكن جمهور العلماء على ايه على خاص بالقران برس. لا يدخل ال... في في في علم الحديث وطبعا المسائل مسائل علم التجويد في مسائل ايه كبيره مواضيع كبيره في علم التجويد اللي هي الحروف السكنة ماشي احكام الحروف الساكنه والمد والقصر ومخارج الحروف وصفات الحروف تمام دي المواضيع الكبيره اللي ايه اللي محتاجه في التطبيق العملي محتاجه ايه محتاجه معرفه طبعا احكام الحروف السكنة اللي ثلاث حروف تدرس في علم التجويد النون السكنة والميم السكنة واللام الساكنه ماشي المد والقص طبعا هيدرا والمخارج والصفات بعد كده كلها مواضيع مواضيع مش بنفس حجم مثل الموضيع السابقة اهم تتباصل مثلا المسلين والمتقاربين والمتجانفين تمام وده اصلا حيبفرع على على الصفات المسلين والمتجانفين والمتقاربين فرع على الصفات في بعض المواضيع كبيرة ومحتاجها نوع دراية ولكن متعلقة بالرسم برسم المصحف لذا المقطوع والموصول والمحلوف بالحذف والإثبات مقطعه الموصول يعني وإما نوري النكة مثلا دي مرسومة إن وما والهمزة مين مشددة ألف على طول ده يسمى مقطعه الموصول هم موصولين ببعض ولا مقطعين عن بعض ده محتاج معرفته لمعرفة الرسم كذلك الحذف والإثبات مثلا فتبعوني هذا أصراط المستقيم مقسومة بالياء ولا من غير ياء ده برضو موضوع اسم الحذف والإثبات فده لو دراسه لمعرفه ليه معرفه الراس اما الحكم ده وده كان حاجه ناقصه على النهارده ان شاء الله حكم تعلم علم التجويد ماشي الحاصل ان علماء القراءات او علماء التجويد قسموا التجويد نوعين قالوا في تجويد اسمه تجويد عملي تجويد ايه علمي كويس تجويد العملي اللي هو نحكم تمام والأداء. التجويد العلمي اللي هو القواعد اللي احنا بندرسه بالوقت لأسه التجويد ايه علمي تجويد العمل اللي هو القراءة نفسها التجويد العلمي تمام اللي هو العلافة القواعد ده باتفاق الناس انه هو فرد كفائي فرد كفائي زي بقية العلوم ال... ال... تمام انه فرد كفائي ان لابد في الامة من يتعلم هذا ايه هذا العلم ويعلمه للناس كويس الخلاف حصل في الايه التجويد العمل هل هو واجب او مستحب كل اللي انا قرأت لهم من الجماعة التجويد او القراءات معرفش حد منهم قال ان التجويد مستحب الا بعض ال بعض المتأخرين بعد عصر بن الجدل الكتير يعني فصلوا في الامر ووصلوا لان ان التجويد مستحب لكن اللي كان عليه المتأخرين المتقدمين طبعا المسألة دي لم تثر إلا في العصور المتأخرة يعني في عاصل صحابة في عاصل طبعين ما كانش فيه أصلا إيه مسألة اسمها هل التجويد هوجب أو المستحب لأننا قلنا ما كانش في أصلا حدا سماعي التجويد فبعد تأصيل هذا العلم وتنظيره ووضعه في قواعد بدأ بقى ليه الخلاف اللي نص عليه من الجزري في الجزرية قال إيه والأخذ بالتجويدي حتى لازم من لم يجود القرآن آسف لأنه به الاله أنزل وهكذا إليه منا وصل تمام فدمص من الجذر وإن كان في بعض, الـ بعض الـ النسخ لمدن الجذرية من لم يصحح القرآن آسف وإن كان بعض العلماء المحافظين أنكر هذه الكلمة وإن الأولى أن يوصل من لم يجود القرآن حتى لا يوهم ان القرآن فيه ايه خطأ ايه المهم يعني ان ده نص يمجزل على ايه ماشي علماء القرآن لما تكلموا فيها ما تكلموش بدون قدلة يعني ما تخدرش بالسجل ايه لا انا حاولتك حاسين مسألة فقهية ما لقيتش حد يتكلم فيها يعني حاولت احاسب المساله كده اشوفها في كتب الفقه تجويد حكم واجب المستحب ما لقيتش حد اتكلم فيها كل اللي بيتكلم في التجويد في الفقه بيتكلم في الفتحة في اللحن في الفتحة. بس الوحيدة اللي تتعلق بالتجويد في كتب الفقه في اللحن في الفتحة. بس في الفتحة فيه كان يبطل الصلع لكن انه يتكلم في التجويد هل التجويد واجب ولا مستحب حاولت تعمل فيها بحر فطخي عشان شوف كلام الفقهاء فيها ايه ما لقيتش شخي ابن عثمين قال انه مستحب وشخي الحويني قال انه مستحب لكن كثير من العلماء علماء التجويد والكار يعني مثلا على رقصين المتاخرين يعني شخي الحصري الحصري قال إنه إنه واجب يعني هو في في كذا فصل في كتاب كيفية قراءة القرآن للشيخ الحصري الخصري فصل في في المثل دي وبيعرض الأقوال والمؤمن انتهى في الآخر رحمه الله لأن التقويد واجب فرد عين على من قرأ القرآن إنه إنه يقرأه التقويد تمام واستدل بقول الله بقول, اللي بقول اللي سبحانه وتعالى ورث القرآن ترثيلة وقالوا ان حديث عن علي بن ابي طالب في إن الترتيل هو قال علي بن ابي طالب رحمه الله الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفه الوقف ماشي كده ده نقل السيوطي في الابقاع يعني الحديث ده يعني الأثر عن علي بن طالب خلاص في الابقاء قال نقل وبيستند عن علي بن ابي طالب قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقف وممكن نضاف للمسألة دي كأدلة قول قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه تمام؟ فده نص من الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة جبريل والاتباع هنا عام يشمل اتبع قرآنه يعني اتبع أحكامه واتبع قرآنه يعني اتبع قراءتها تمام؟ ونص بعد علماء التفسير اتبع قرآنه أي قراءه أظن البيضاوي قال اقرأه كما اقرأ الملك يعني اقرأ زي ما الملك قرهه لا بالضبط ماشي كده وممكن يعرض بالمسألة ديت حديث روى الطبراني حديث عبد الله بن مسعود انه سمع الرجل لم يقرأ انما الصداقاته للفقراء والمساكين قرأها مرسلة يعني ذي لمد رأى كده زي ما نقول تاكد انما الصداقاته للفقراء والمساكين فقال عبد الله بن مسعود ما هكذا اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولنا ما أعرف هاشكذ. فقالوا كيف قاركها يا أبا عبد الرحمن؟ قال قارنيها هكذا. إنما الصدقات بالقراء والمسكن ومدح. فانكر نعم. في وفي عنك تبحث كثيرة في مسألة التجويد وفي فيها خدمات كبيرة خلاص مثل ال هو ماستدلوش ما غد بدليلين الدليل الاول حديث عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن حديث اتفق على الماهر بالقرآن مع السفر الكرام الورى والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران فقاله الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران قالوا الابن هو ما بيعرفش ايه تجويد لكن صح مدتران ثليم لا وشرح شرح الحديث نفسه هتجد ان فيه كلام بالمعنى ده يعني. بس مش مش بالمعنى ان ما كانش فيه تجويد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا كان فيه تجويد. ايه? لا لا مش هتقال بسأل الكتابة. انا سألت ان هو بيتكاعدة في الحرور نفسها. في القراءة نفسها. صبب. قول. الصلاة يعني? ماشي. هو عدى تجيز ساعة كده? طبعا ماشي حاضر هنختم دلوقتي ان شاء الله نختم برضه والبلديه الثاني قالوا ان ان لو قلنا ان التجويد واجب هنقسم عوامل المسلمين هو ما ماصلحش كده ليه ان كان بكر الشيخ ما فاهمين بكر الشيخ حوالين برضه ده ده بصراحه في في في المحاجه العلميه ما يصلحش كده ليه ان نقول ان لو لو المساله ديت واجبه يبقى هنقسم عوام المسلمين لا ما في مسائل كثيره واجبة وعوام المسلمين بيعملوها اه والكفره ما ذكرت في كتاب الله عز وجل إلا مرتين إلا في موضع واحد اللي هو إيحنا. ايه موضع الكفر الذي ذكره غير ما في المسلمين ايه ايه في كده وانتوا بقى هو دي ممدوحه انا بقول ان لم يذكر القرآن لم يذكر ال... لم تذكر الكفرة في القرآن الا مزمون انا باقصد الناس الناس لم تذكر الكفرة في القرآن المزمون الا موضع واحد بس اللي هو ايه كنتم قليلا فكسركم سبحانك الله وحمدك شكرا الله يبقى سبحانك